بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق, والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وَمَا أَدرَاكَ مَطَارِقُ أَن النَّجْمَ الثَّاقِبَ أَن النَّجْمَ الثَّاقِبَ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ إِن كُلُّ فَالْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَالْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجليه لقادر إنه على تبل السرائر يوم تبلس الرائِد، يوم تبلس الرائِد، فما له من قوَّة ولا ناصر، فما له من قوَّة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصي إنه لقول فصي وما هو بالهزل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا, كيدا فمهيل الكافرين أمهلهم روايدا فما